هو أو أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. حياكم الله دكتور عبد الله وأشكر لك حضورك على الرغم من وجود المشاغل عديدة. حياكم الله وبرأبكم مستمعين ومستمعات أسعد بتواصلكم من خلال الأرقام التي ظهرت الآن أمامكم على الشاشة من داخل وخارج السعودية وذكر أيضا بالإخوة بإمكانهم التواصل معنا من خلال منتدى الجواب الكافي يجدون جميع الحلقات الماضية صوتا وكتابة وبإمكانهم التواصل أيضا من خلال رقم الجوال للاقتراحات. التي يرون طرحها لبرنامجهم الجواب الكافي خلينا أيضا أشكرك شيخ عبد الله على الرغم مشاغلك الله يتزاك حضورك هذه الحلقة الأخدانات هذه أرسلت الجواب منتدى الجواب الكافي وسألت تقول أنا عضوة في أحد المنتديات نقوم أنا وبعض العضوات في بعض الأوقات بوضع صور لمنات صغيرات بأشكال مضحكة ونقول هذه العضوة فلانة حينما كانت صغيرة من باب الفكاهة والترفيه عن النفس وكلنا نعلم أن هذه الصور مأخوذة من الأنترنت حينما رأتني أختي قالت لي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل لمن يحدث الناس ويكذب ويل له ويل الله طبعا الاختلاف في رواية الحديث فما رأي الشيخ في ذلك طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا نظل روى أهل السنن كأبي داود والترمذ من حديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويل للذي يحدث فيكذب ليضحك القوم ويل الله ويل الله وهذا الحديث هو عبارة عن الذي يحدث ويكذب ولا يعلم الناس صدق حديثه من كذبه وأما إذا تحدث الإنسان ويعلم الناس أنه كذب فهذا داخل في قول النبي صلى الله عليه, صلى الله عليه وسلم, وسلم كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود ولا زال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذب والأولى ليس هو كذب صراح يئثم به صاحبه لكنه نوع من التعريض وقد قال أبو بكر رضي الله عنه إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب فهو نوع من المعاريض وقد ذكر أهل العلم جواز المعاريض وأنكر أبو العباس بن تيمية إلا للحاجة وعلى هذا فيقال نعم. إذا كان معلوم هذا الأمر فلا حرج إن شاء الله والأولى تركه كما هو مذهب جمهور أهل العلم والله أعلم يشكل على البعض بالمعاريض المعاريض معناها هو التورية نعم. وهو أن يصور شيئا يعلم محدثه أنه ظاهره على معنى نعم. وهو يريد معنى آخر فهذا هو المعارض. مهد لما يسميها التولية جمهور أهل العلم على جوازها على تفصيل عندهم في مسألة القضاء ومن عدمه لكن في الجملة على جوازها وأنكرها ابن جرير الطبري والأقرب الله علم الجواز كما قال أبو بكر رضي الله عنه إن في المعريض لمندوحة عن الكذب سؤال الأخدانة الثاني وهو أيضا سؤال الأخ ممندوح الذي أرسل لمدد الجواب الكافي هي تقول سؤالها تقول ما صحة الحديث المنسوب لرسول الله صلى الله عليه وسلم اقضوا حوائجكم بالاستغفار وهل الاستغفار بنية تحقيق أمر معين جائز ولذلك لأني سمعت عن قصص كثيرة تحققت فيها أمنيات أشخاص وذلك بفضل من الله ثم وبكثرة الاستغفار محمود كان أيضا نفس السؤال يقول هل يجوز الاستغفار وهذا انتشر بين النساء بنية الحمل تستغفر المرأة من أجل الحامل أو يستغفر الإنسان من أجل الشفاء طيب الحديث اقضوا حوائجكم بالاستغفار المعروف أن الحديث عند الإمام أحمد والطبراني من حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال استعينوا على قضائح حوائجكم بالكتمان هذا هو اللفظ الحديث نعم. والحديث في سنده أبو جعفر رجل ضعيف ولكن العلماء يقولون إن الاستغفار مدعاة إلى كثرة المال ومدعاة إلى نزول الأمطار ومدعاة إلى وجود الأولاد كما قال الله تعالى في قول نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات وينجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد جاء رجل إلى الحسن البصري يشتكي نعم. قلة المال فقال أكثر من الاستغفار وجاءه رجل آخر يشتكي قلة الولد ولا يوجد نعم. له ولد فقال أكثر من الاستغفار ولا شك أن الاستغفار سبب لكشف الكروبات وإزالة الهم والمدلهمات وقد جاء عند الإمام أحمد وأهل السنن من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لزم لا. الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب والحديث وإن كان في سنده ضعف وهو علي ابن عبد الله بن علي بن عبد الله بن عباس ضعيف، لكن العلم يقول إن العمل عليه لأن معناه أيده كذا ظاهر القرآن والسنة والله أعلم وعلى هذا، نعم. فإذا المرأة احتاجت إلى الولد فلتكثر من الصفار لظاهر قول الله تعالى في قصة نوح عليه السلام والله أعلم. طبعا هذا نفس الشيء أيضا سؤال كان سؤال لخ طيباً سؤال لخطاتانات ومحمود ودمي ولد معتمي وبالتالي فنحن أجبنا على ثلاثة سلسلة بهذه الإجابة. سأل المعتز بالله يقول أريد أن أشتري جهاز حاسب بالتقسيط من أحد المؤسسات ولكنهم يزيدون عليه نسبة مؤوية معينة كفائدة على الثمن الأصلي هذا الجهاز وهذا أيضا الشيخ عبد الله يكون في بعض المحلات الإلكترونية يجعلنا مندوبا للبنك في نفس هذا الأمر ويتم الشراء هنا يشكل على بعض الناس كيف انتقلت السلعة جميل في نفس المكان جميل أولا نتحدث عن مسألة التقسيط نعم لا شك أن التقصيد وهو الأجل له وقع في الثمن ولهذا ذهب, ذهب العمة الأربعة على أنه يجوز أن يكون الأجل أكثر ثمنا من الحال لحديث بريرة رضي الله عنها يقول عائشة إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة عندما يعني. قالت إن أهلي كاتبوني على تسع أواق فقالت عائشة إن شاء أهلك أن أعد لهم عدة يعني. واحدة فدل ذلك على أن الأجل له وقع في الثمن فعلى هذا فإذا جاء الإنسان وهو البائع أراد أن يبيع سلعته بمئة ألف مثلا أو بألف حالة أو بألف وخمسمية مؤجلة ويفترقان ويعلمان أنه أجل أو حلول فلا حرج في ذلك صحيح. لكن اشترطوا في ذلك أمور أولا أنه لا يجوز للبائع وهو الشركة أن تبيعها حتى تتملكها الثاني أنها لا يجوز لها أن تبيعها بعد تملكها حتى تدخل في ضمانها ومن هنا نعلم أن بعض البنوك الذي تقوم بإرسال خطاب إلى المعارض على أنها تملكت السلعة ولما تدخل بعد في ضمانها ثم تبيعها على العميل بربح أعظم فهذا لا يجوز لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الربح ما لم يضمن وهنا المهم المسألة الشيخ محمد مهم بيانها هناك مسألة فرق بين التملك وبين الدخول في الضمان لأنني لو اتصلت عليك الشيخ محمد فقلت لك مثلا سيارتك تبيعها علي قلت نعم بيع عليك بمئة آل فقلت نعم قبلت ثم أقفلنا السماعة وانتهى المجلس فإنها فإن سيارتك أصبحت في ملكي لكنني لم أقبضها بعد وعلى هذا فلا يجوز أن أبيع ما ملكته عندك حتى يدخل في ضماني إلا إذا رب لم أربح فيه وعلى هذا فما يوجد في بعض المحلات الأجهزة الإلكترونية التي تتعامل مع البنوك نقول لا حرج أن يكون التقصد بربح أعظم أو بسعر نفس السعر لكن اشترط أن يكون البنك يملك السلعة التي هي عند المعرض أو عند صاحب المعرض الأجهزة الإلكترونية هذا واحد الثاني أن تدخل في ضمانه بمعنى أن يأتي المندوب مندوب البنك فيقبضها ويستلمها للعميل. ويستلمها للعميل أو هذا يستلم هذا قبض لكن القبض هل يتم الآن في المحلات؟ لا بعض المحلات بعض المحلات الصورة الشرعية المثلى في ذلك الصورة الشرعية أن القبض ينقسم إلى قسمين نعم. قبض حقيقي وهو أن يسلم السلع لنفسها وقبض حكمي والقبض الحكمي هو أن تنتهي علاقة البائع من المبيع بمعنى مثل السيارات لو قبض البطاقة الجمركية والسيارة ما زالت في المعرض يعتبر قبضا وهذا قرار مجمع الفقه الإسلامي البطاقة الجمركية الأصلية, البطاقة الجمركية الأصلية, الأصلية لأن باستلامك البطاقة الجمركية الأصلية لا يستطيع صاحب المعرض أن يتصرف بالسيارة فإذا كانت السيارة مستعملة فلا بد من قبض المفاتيح أو قبض المبي... العين بحيث لا يستطيع التصرف. لكن فيها. بالنسبة للمحلات دكتور عبد الله. إيه الآن الذي أعرفه من الصيغة، لما تعامل معهم، لكن رأيت بعض هذه الصور، وخصوصاً في المحلات الإلكترونية الكبرى الآن يمكن لا حطهم. نعم نعم. نعم. أنه يطلب منه مندوب البنك في محلاتهم التي داخل السوق أن يأتي له برقم. رقم السلعة التي إلكترونية حاسبة أو كذا ثم يدخلها في جهاز عنده مم. هل يعتبر هذا أيضاً قبضا؟ إذا إذا سلم إذا دأدخلها دا في قبض هذه نوع من الرقم ال ال السلعة إذا أدخلها في في في الجهاز وسلمها إياه وأبرم العقد على هذا فهذا يعتبر قبض فهذا يعتبر قبض لكن الواقع أن بعض العملاء لا يتفحص ملكية المندوب للسلعة فأحيانا تكون العملية صورية ولهذا أنصح العملاء إذا أرادوا أن يشتروا من المندوبين أن يقول أين السلعة التي تريد أن تبيعها علي فإذا أراه إياها ثم سلمه فيعتبر هذا تملك وأيضا يعتبر أيضا قضل أما أن يكون يقول خذ من البنك خذ من المعرض ثم يحاسبه قبل أن يرى البنك السلعة وقبل أن تعين له فهذا لا يجوز طيب الشرط الثالث الشيخ أنه لا يجوز للأمين أن يبيعها إلى المعرض مرة ثانية ولا يبيعها إلى البائع مرة ثانية لأن في بيع إلى المعرض صارت من الحيلة الثلاثية التي أشار أبو العباس بن تيمية إلى تحريمها وكذلك إذا باعها إلى صاحب البنك فإنه يكون من العينة لأن العينة هي أن يبيع شيئا مؤجلا ثم يقوم بشرائه بأقل منه حالا والله أعلم طيب أنا لازل عندي بعض التسارط حول هذا الموضوع لكن أخذت الصلاة بعض الإخوة وأعود من جديد إلى ضيفي الأختم فهد السلام عليكم الأختم فهد السلام عليكم السلام عليكم. ورحمة الله هياك الله يخطي اتفضلي ممكن بنتكي شيخ الله يزدك يب... خير أنا لي أم مرضت نعم بعد وبعد وفاكها وتوفيق الله, الله يرحمها الله يرحمها وبعد وفاكها عطتني ولي مرضى أنا من نوم المستشفى عطتني مبلغ من المال وعطتني ذهب قالت يا بنتي يا موت ولا حياة حطي هالمبلغ هذا الذهب بعينه حطيه على هالمبلغ اللي عندك وحطيه اللي بمسكت أموت ولا حياة أنا خلاه كان عندي بعد ما أدري الحالة يعني وتوفيت الله يرحمه طعموته نسميه نجمي أمي وهالشيء ما أدري يا أخي أنا حطي نوع يعني هي لها بيت بعناه موصية على السلف والله الحمد لله ما أدري أنا حطني يعني مع السلف واضح, واضح سؤالك. تسميه و... ولا يعني امشي, أمشي على واضح, يعني. واضح, واضح. واضح سؤالك رحم الله والدك. الله يذكره شكرا لك. شاء الله. شكرا السلام لك. عليكم. السلام. أخي عبد الرحمن. سلام عليكم. أخوي عبد الرحمن. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. حياك الله خير محمد هلا والله حبيبهنا. بداية كفّس على ال الذي اتسمت الإعلام عندي بعض الأسئلة. عبد الرحمن. ألا ألو؟ ترفع الصوت شوي بس أنا يلا أسمع زين. زين أنا أخوي محمد أشكرك تمثلت الموديع والإعلام المجاهد عند العبرة فينا. ما أدري بشيء. جميل. الأول الأول أخوي محمد. النوازل هو أو هل قنوت النوازل أداب رابط؟ قنوت النوازل. إيه أداب رابط. طيب. السؤال الثاني الحكم الطهارة في الطواف حكم؟ الطهارة في الطواف طيب. السؤال الثالث حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيت مرايات السود قد أقبلت من خراسان ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي ماذا لو لو لحظة يا حبيب عبد الرحمن لو عم. تعيد عشان الضيف بس يسمع الحديث بشويش إذا مرايات السود قد أقبلت من خراسان ولو حبوا على الثلج فإن فيها خليفة الله المهدي طيب حديث بالضبط اللهم اعنا تعالى ولا تهين ولا تحزن وأنتم العالون إكلتم مؤمنين هذا وشلون هذا تفسير المرادة وانتم يعلمون كيف مؤمنين طي شكرا برحمة الأختم سديم السلام عليكم الأختم سديم السلام عليكم السلام عليكم. سلام ورحمة الله عندي فاسئة تفضلي هل يجوز شراء الخدمات ب10 ألاف وبيعها ب15 ألف الخدمات لا تنشرها تنشر بس الفيزا ولا الخدمات ما ينشرون ب15 ألف يشترى الفيز؟ لا، عشر آلاف، عشر آلاف. عشرة ولا خمستاعش؟ ما هذه؟ ما هذه طيب شراءها وش غيرها بعد؟ وبيعها ب عشر ألف. طيب الآن تعدينا الآن شراء الفيز وش اللي بعده؟ السؤال الثاني. حكم التصوير للنساء علشان بطاقة الأحوال. طيب. سؤال ثالث. م. حكم جمعة التبليغ. جمعة التبليغ. شكرا لك يا أخي عبد الملك سلام عليكم أخوي عبد الملك السلام عليكم هيك عبد الملك السلام السلام هيا كلا تفضل يا عبد الملك على هوا أنت بالنسبة ل... أنا عندي سؤال عن صيام شهر محرم طيب هل الأفضلية أن يصوم كامل أو أغلب الشهر يعني جيد في آخر سؤال آخر. لا الله يبقى. شكرا عبد الملك. أبو أنور السلام عليكم. أبو أنور. أيوة. سلام السلام عليكم. فضلا يا أخي. السلام عليكم. السلام, عليكم. السلام, السلام الله الله حيا ورحمة حياك الله أنور. كيف الحال يا شيخ؟ أهلا بك حياك الله. شيخ عبد الله كيف الحال؟ الله يحييك أبو أنور. الله يسلمك. شيخ عبد الله في سؤال لو تكرمت. فضلا الآن في شركة زين للاتصالات عندها عرض. على أساس تشتري شريحة بقيمة 100 ريال فيها رصيد 100 ريال وهذا العرض مستمر إلى يوم 23 ميلادي يناير يعني ويوم 24 يبدأ السحب عندهم جائزتين الجائزة الأولى منزل بقيمة مليون وخمسمائة ألف والجائزة الثانية السيارة الكتز بقيمة 460 ألف فعلي يجوز الاشتراك في هذا العرض جميل شراء شريحة من شركة ذين جميل يعني أرجو أن نكون روجنا لهذا الأمر يعني كنا كمذا كنا لا أنا لذلك أسأل يا شيخ طيب بمشي بمشي بعنوار بمشي شكرا لك حياك الله شكرا لك. أساور السلام عليكم الوقت أساور أنا عليك السلام عليكم عليكم السلام تفضل يا اختي الشيخ عندي سؤالين سؤال أول ما حكم الرقص في حفلات العقيقة حفلات العقيقة موجود عقيقة ويرجوس فيها. إيه <تصفيق> يلا إيه. سؤال ثاني. إيه. <تصفيق> محكم إنه حد ذات مجري في الجسم وأستحم في دورة المياه. نعم صحيح واضح واضح واضح, واضح. شكرا يا أختي شكرا لجميع الأخوة. يعني ال الأسئلة لدي الآن كثيرة وضيفي من الضيوف الذين سأل الأخير يلتزم تماما بالوقت. صمت الشوق تقول هذا في منتدى الجواب الكافي ما حكم الصلاة على القبلة الغير صحية نحن طالبات لا نعلم مكان القبلة الصحيحة فكم مرة نسأل ويقولون مرة المائل لأن المبنى مائل ومرة يقولون أمام وما أزل نصلي هكذا مرة كذا ومرة كذا ونعلم أنها خطأ فهل يجوز أن نصليها في المنزل وقد نتأخر نصلاة الظلام طالبات جامعيات نعم مسألة الصلاة في القبلة إذا كان في الحضر فيجب على المسلم والمسلمة أن يحتاطوا لمثل ذلك لأن القبلة من شروط الصلاة ويجب على المسلم المكلف أن يبحث عن ذلك ولو أن يشتروا بوصلة لأن قضية لا يمتتعد يوما أو يومين هذه قضية دائمة فيجب على الإخوة والأخوات وكذلك إدارة هذه الجامعة وإدارة المدرسة أن يهتموا بمثل هذا ولا أقل من الاهتمام بمثل هذا الصلاة هذا أمر أمر الثاني إذا كان صلاتهم عن من حرفه عن جهة القبلة قليلا فالأقل رب الله وأعلم أن صحة الصلاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما عند الترمذي من حديث البهراير ما بين المشرق والمغرب قبلة، ونحن نقول هذا في حد المدينة، نعم. ونحن نقول ما بين الغربي والشرقي قبلة، فإذا ما بين المشرق ما بين الشمال والجنوب. قبلة نحن نقول الآن ما بين الشمال والجنوب قبلة فإذا اتجه جهة الشمال قليلا أو جهة الجنوب قليلا فلا حرج في ذلك إن شاء الله إذا كانت الجهة إلى الغرب والله أعلم طيب. هنا أيضا سئلة صلتني من الأخوة في الكنترول ربما السائل لم يتصل ربما كالذي عذر وغير ذلك يقول هل يجوز توزيع التركة أن يوزع الإنسان تركته قبل وفاته فيعطي قبل وفاته فيقسمها فيعطي البنت مثل الولد نعم مسألة تقسيم التاركة قبل الوفاة تنقسم إلى قسمين إذا كان هناك بعض الورثة يريثون وهو لا يريد أن يريثهم كما يكون بعض الرجال يكون عنده بنات وعنده إخوة م. وهو لا يريد أن يحصل عليهم فيقسم التاركة للبناته نعم. فهذا لا يجوز لأن هذا قسمة إضرار وهذا ضرر ولا يجوز والله سبحانه وتعالى بين قال فمن في مسألة الإجحاف أن ذلك محرم فمن خاف من موص جنة فأوثم فأصلح بين فلا عليه فهذا لا ذلك على أن الإجحاف مثل هذا محرم القسم الثاني إذا كان مع أولاده وبناته ويقسمها ويجعل من الربع له فهذا إذا كان في سبيل الحياة فلا حرج إذا كان كل الورثة سوف يحصلون على هذا ولكن يكون قسم قسمة ميراث القسم الثالث يهبها لهم هبه ملك نعم. مطلقا هبة مطلقا يعطي الابن والبنت والأولى إذا كان هبة أن يجعلها على قسمة الميراث أن يجعل الذكر مثل الحظانين فإن جعل جعل بينهم متساوية فمذهب ذهب رواية عند الحنابل يجوزونه والأقرب أن يجعلها على قسمة الميراث لأن الله سبحانه وتعالى قسمه على هذا والأولى أن يجعلها بهذا القسم إذاً هذا المسلة ثلاثة أقصر. نعم السؤال الأخ تمن فهد والدته رحمها الله تقول والدتي توفيت قبل وفاتها كانت مريضة أعطتني مبلغا من المال وذهب وقالت اجعليها في في مسجد جميل المريض مرض الموت إذا تصدق بشيء من ماله فإن أكثر أهل العلم يقولون أن هذه الصدقة يخرج منها الثلث فقط لأن لا تملك إلا من مقدار الثلث وما زاد على ذلك فهو حق الورثة فهو حق الورثة وعلى هذا فنقول للأخت أم فهد إن هذا المبلغ الذي أعطتك إياه والدتك فإنك تخرجين منه الثلث فتتصدقين به على نحو ما أمرتك والدتك والباقي كل الورثة إلا إذا رغب الورثة بإجماعهم من خياء من اختيارهم من غير إكراه ولا إلجاء فإن في ذلك لا حرج أن يتصدقوا به بنحو ما أمرت بهم أمهم طيب هنا أيضا سؤال لغتurgical أيضا تسأل هنا سؤال تقول إن أثناء دراستها الجامعية يعني أكثر ما درسته كانت تأخذه بب بأشبه بالغش يعني في الامتحانات وكذا فتخرجت الأم الجامعة فتسأل تقول ماذا عليها في ذلك أولا يجب عليها التوبة والاستغفار إلى الله سبحانه وتعالى وليعلم المسلم أن الغش من أكبر الكبائر وقد نعم. قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم حديث بهريرة من غش فليس منا يعني ليس على هدينا ولا على طريقتنا وعلى وعلى وليس على منهجنا ولا سنتنا فهذا يدل على أنه كبيره من كبائر الذنوب والأمر الثاني أنها إذا كانت قد غشت غشا فينظر هذا الغش فإن كان هذا الغش لا يفيد ما توظفت له أو لا منفصل, منفصل عنه فإننا نقول تستغفر الله وتتصدق بشيء من ذلك أما إذا كانت وظيفتها أو غشها لهذه الشهادة كليا بمعنى أنها توظفت وهي لا تجيد ما تعلمت عليه فإننا نقول لها حينئذ يجب عليك أن تتعلمي نعم تتعلمي بدورات مستقلة حتى تتهيئي لما وضعت له واستغفر الله وتوب لي والله يقبل توبة التائب إذا تاب. أخون عبد الرحمن له مجموعة من الأسئلة قال قنوت النوازل أدابه وضوابطه. جميل سؤال جيد اولا قنوت النوازل يستحب اولا للقنوت للنوازل إذا وقعت للمسلمين باقعة أو نازلة وهي ليست من النوازل الدائمة فحين إذن يستحب للإمام أو للإمام أن يقنت ومعنى الإمام هل يستأذن إذن الإمام أو كل إمام جماعة على خلاف ذلك ذهب أبو العباس بن تيمية على أنه يقنت كل إمام نعم. وإذا رأى ولي الأمر المسلمين عدم القنوت لأجل مصلحة يقتضيها من بمعنى من باب السياسة الشرعية فلا حرج في تقييد ذلك لكن لابد أن يقنت للناس في مثل هذا الأمر هذا واحد الثاني أنه لا يزاد عن القنوت أكثر من شهر لأن النبي صلى الله عليه وسلم قانت شهرا كما في صحيحين محدث به رايلة ومع أن رعلا وذكوان وعصية عصت الله ورسوله ما زالوا في غيهم وطغيانهم فدل أين عن فدل ذلك على أنه لا يزاد أكثر من شهر الأمر الثالث أنه يستحب القنوت في جميع الصلاوات الخمس لما روى أبو الدرداء وكذلك أبو هريرة وكذلك ابن عمر ذكروا أن الصلاوات أبو هريرة ذكر صلاة الفجر وأنس ذكر صلاة الفجر وابن عمر صلاة الفجر وأبو الدرداء والبراء ذكروا صلاوات الباقية كلها والله أعلم. طيب. عبد الرحمن الدرحمن يقول حكم الطهرة في الطواف الراجح والله أعلم في حكم الطهرة الطواف ومذهب بحنيفة ورواية عند الإمام أحمد على أن الطهرة واجبة تسقط مع العجز وعليه البدل إذا طاف فإن كان في مكة وجب عن يعيد فإن لم يكن وقد ذهب أو امرأة احتاجت للسفر فإنها تطوف وتستغفر الله وعليها دم هذا هو مذهب الإمام أحمد في رواية وكذلك أبو حنيفة والله أعلم أيضا سأل بالنسبة لحديث إذا رأيتم من السود إذا رأيتم من السود هذا حديث عند الطبراني هذا في سنده ضعف ولا يصح نعم هذا حديث ضعيف ولا يصح وبعض الفضل يقول أنه يؤيده الواقع على الحديث إذا ضعفت ما يقال يؤيدها الواقع أو لا يؤيدها الحديث ضعيف يبقى أنه ضعيف الله أعلم ولا تهنوا وَلَا تَحْزَنُوا أَنْتُمُ الْأَعْلَوِنِ يَقْصُدُونَ الْأَعْلَوِنِ العلو هنا علو منهج وعقيدة ولا شك أن عقيدة السنة والجماعة هي أعلى العقائد وهو علو الثاني علو مبادئ فالإنسان يعلو بمعبديه وإن ظهر للناس أنهم منهزم كما في قصة الخدود أصحاب الخدود المعنى الثالث العلو, العلو الظاهر وهو علو الدين والتمكين كما كان في وقت محمد صلى الله عليه وسلم نسأل الله أن يعيد الإنسان مجده وسُؤدده وقوته الأخت سديم سألت بالنسبة للشراء الخادمات، أنا عقبت وقلت لهم الخادمة لا تشتري، وبعض الفضلاء أرسل سريعا إلي قال إنها تشترى أنا أقصد أن الجسد نفسه، النفس نفسها نفس لا تشتري، نعم. لكن أحيانا ربما يقصد بها الفيز أو, أو شيء آخر. آخر. هو شراء الخادمات المقصود شراء عمل الخادمة وليس الخادمة نفسها، لأن الحررة لا يجوز بيعها أو شراؤها. يقول وال... شراءها عند هذه المبالغ؟ إذا مسألة شراء الفيز الأصل. أن الشيء رفيز لا يجوز بيعها ولا المتاجرة فيها وفيها من الضرر على المجتمع والضرر على الأمة ما لا يخفى لكن إذا حصل الإنسان عليها بقصد الانتفاع ثم رغب عنها فلا بأس أن يعتاض عنها بمبلغ من المال شريطة ألا يكون هذا المبلغ من المال يضره العامل كان نفس المبلغ الذي اشترعه إذا كان نفس المبلغ الذي دفعه, دفعه, دفعه, دفعه حرج لأنه لم يكن على سبيل متاجرة أما إذا كان على سبيل متاجرة مثل ما يفعله بعض الإخوة هداهم الله يخرج سجلا تجاريا ثم يقد يتقدم إلى وزارة العمل ليخرج فيز ثم يبيعها بأعلى الأثمان فلا شك أن ذلك محرم ولا يجوز لكن إذا كان إنسان أراد أن يستخدم خادما أو يستخدم سائقا ثم لم يحتاج لذلك فهو وما يستطيع أن يعيدها فلا حرج أن يستبدلها أو يعطيها شخص فمن باب المعاوضة من باب, المعاو... باب الإبراء لا من باب المعوضة. من باب الإضراء لا من باب المعوض يعني ليس من باب نعم. المتاجرة ولكن من باب التنازل ويقول الفقهاء باب التنازل يجوز عنه الاعتياض بمال لكن لا على سبيل البيع والشراء والله أعلم فالذي يشتري الخادمة أو فيزة الخادمة بعشر تلاف ثم يبيعها هذا قصد التجارة ولا يجوز والله أعلم هنا سؤال في الموقع أيضا سؤال الأخت مشاعل تقول أن لديها مجموعة من الأولاد أحيانا تحمل بعض أولاده سواء كان ولدا أو بنتا فلا شك أن يصيبها بعض من الأذى وأحيانا من بول هذا الولد أو البنت تقول بالنسبة لأن كانت يختلف البول من البنت للولد نعم أما مسألة البول فقد قال صلى الله عليه وسلم كما في حديث بالسامح عند أهل السنن كما في حديث بذود وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام نعم. والمقصود الغلام والجارية هو الذي لم يطعم بعد هو الذي لم يطعم بعد نعم. الذي شرب الحليب فقط أما إذا بدأ يأكل وبدأ يجعل هذا الطعام يتلحفه ويكون من ضمن طعامه فإنه يغسل من بول جميعا من الجارية والطفل أما إذا كان لم يطعم ما يشرب نعم. إلا الحليب فإنه يخفف في غسل البول الصبي ويغسل من بول الجارية وأما هذا وجود النجاسة في ثوب المرأة لا يبطل الوضوء كما يظن العامة أنه مجرد النجاسة على البدن على الجلد لها تعيد الوضوء وهذا ليس صحيحا بل تزيل النجاسة التي وقعت في جسدها ولها أن تصلي ووضوءها صحيح والله أعلم الأختم السديم أيضا يشكل على بعض الإخوة دائما يسألون في ذلك نحن نطرحه وليس عندنا في الجواب الكافي أي إشكالات تسأل عن جماعة التبليغ هذا الكلام كثر عنهم نعم مسألة جماعة التبليغ لا شك أنه يثم تفريق بين الأشخاص وبين المنهج صحيح فأما المنهج فلا شك أنه غير مشروع لأنه لم يكن على هد نبينا صلى الله عليه وسلم وكل أمر تعصب لمنهج أو عقيدة غير عقيدة أهل السنة الجماعة فلا شك أنه من البدع وعلى هذا فه بمثل هذه ال الجماعة والتعصب لها فلا شك أنه من, من الذين الذي نهى الله سبحانه وتعالى عن وقد قال من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعة كل حزب بما لديهم كل حزب بما لديهم فريح. فريحون أما إذا كان شخص فإننا نقول ينبغي للإنسان أن يذهب إلى جهة معينة إلى جهة خير من أهل الخير والصلاح الذين هم واضح فيهم المنهج وقد قال سفيان الثوري رضي الله عنه من نعمة الله على الشاب أن يمنحه عالم سنة وعالم سنة هو الذي يرشده إلى الصواب وترك الناس لا. سنة محمد صلى الله, الله عليه وسلم ليس دليلا على أن غيرهم أفضل فيجب اتباع سنة محمد صلى الله عليه وسلم لكن إذا كان إنسان لا يعلم فنقول عفو الله عما سلف ويجب علينا أن نرشده إلى الطريق الصحيح وأما نفس الإخوة الذين يفعلون لا شك أن عندهم خير وعندهم صلاح ولكن يجب تصحيح الأخطاء ولا نتعصب للأشخاص ولا يكون هذا الأمر سبيلا إلى تفرقة المسلمين لأن بيان مثل هذا الأمر إنما هو لإصلاح رأب الصدر وإصلاح الفجوة وليس هذه الفتاوى تكون سببا لفرقة بين المسلمين وقد كان أبو العباس بن تيمية سئل عن رؤية الله لي عن رؤية الله سبحانه وتعالى في العرصات فاشتد الخلاف بين لا. فئتين فقال أبو العباس بن تيمية إن هذه من المسائل التي لا يضلل فيها المخالف ثم بين أصول أهل السنة والجماعة في جمع الكلمة لا. وعدم اختلاف الكلمة وأن يجتمع الناس على كلمة السواء وهي كتاب الله والسنة رسوله خير من التفرق إلى مثل هذه الأحزاب والجماعات ولا شك أن التأصب لمثل هذا دليل على نوع من الهواء نسأل الله يرزقنا المسلمين الهدى والسداد آه. وأن يمنحنا وياهم الفقه في الدين والله أعلم عبد الملك يسأل يقول صيام شهر محرم يقال يقول هل يصام كله أو أغلب الشهر؟ نعم تقول عائشة رضي الله عنها كما في الصحيحين وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا قط. كامل إلا رمضان وكذلك قال ابن عباس كما في صحي مسلم وعلى هذا فالأولى والأفضل وهو قول عبد الله المبارك ورواية عند المحمد أن الأفضل أن يصوم الشهر كاملا بل يصوم أغلبه بأن يصوم 28 يوما أو 27 يوما ويكون كمن صام الشهر كاملا لأجل أن لا يشبه برمضان والله أعلم أبو أنوار ذكر سؤاله في إحدى الشركات الاتصالات تقول عرضت شريحة بمئة ريال وجعلت هناك مدة معينة وجعلت هناك سحب بمنزل والأخرى بسيارة فارئة إذا كان هذه الشريحة ليس مبالغا في السعر بحيث يكون جزء من السعر يدخل فيه من السلعة نعم. فهذا لا شك أنه نوع من التغرير والخداع وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم الغش والخداع وقال من غش فليس منا هذا واحد الثاني إذا كانت السلعة هي نفس الذي السلعة التي تباع بمعنى أن تكون الشريحة 100 ريال والخدمة ب100 ريال مثلها مثل جميع الشركة التي تضع الخدمة فلا حرج في ذلك إذا كان فيها نوع من الجوائز وإن كان الأولى وإن كان الأول ألا توضع اشتراط الدخول الجائزة بشراء السيارة أو بشراء الشريحة لأن في ذلك نوع من الخداع وإذا كان ثم ينظر إلى الرجل الذي اشترى فإن كان الرجل الذي اشترى لم يكن له حاجة بهذه الشريحة وإنما دخل لأجل الجائزة فيمنع من هذا الأمر ولأجل هذا يا شيخ محمد منع مالك رحمه الله ورأي شيخنا عبد العزيز باز مثل هذه المسابقات التي لا يدخل فيها الإنسان إلا بشراء السرعة لأن في هذا ربما يدخل فيها الإنسان في الغرر والقمار والله هو على وإن كان الأصل فيه الجواز لكن يمنع من باب السياسة الشرعية والله هو عالم. طيب أخذ مجموعة من الاتصالات الأخت مصالح السلام عليكم. وعليكم السلام حياك الله أختي تفضلي. أخوية أنا عندما سؤال عندما أقوم بغسل ملابس زوجي أجد فيها بعض المبلغ كعشر ريال أو خمس ريال فأقوم أتصرف فيها بدون علمه فما علي هذا السؤال؟ يا شيخ محمد سمحت أبي راجم الشيخ محمد حسن المريتالي لأني بحثت عنه في المنتدى ولا طيب ما لقيتي في منتدى الجواب الكافي؟ لا لم طيب انا أعدك لأن هذا السؤال يهم الجميع ووجتني اتصالات الليلة إن شاء الله تعال في منتدى الجواب الكافي إن شاء الله بعد الحلقة سيوجد الرقم مباشرة الليلة. الليلة إن شاء الله بعد الحلقة أنا أكلم الأخاء في المنتدى ويضعون الشيخ محمد الحسن ولازاله هو في السعودية. إن شكرا لك أختي. هلادي السلام عليكم. الأخت هنادي السلام عليكم السلام, السلام ورحمة الله حياك الله, الله. أسمح لدي سؤالين تفضل يا أختي السؤال الأول يا شيخ في حرمة إذا مرت أم زوجها هي يتحفل لها وأم زوجها تسيرها وتخدمه وتدير عليها فهل يجوز أنها تقول حسبي الله ونعم الوكيل؟ طيب. السؤال الثاني تحفين الدرجات أختي بالاختبار اه يقطعك اه ناس نسمعك. وصلنا الحين السؤال الثاني اي ماذا هاي تختبر اختبار من 10 درجات وتقولها ان تختبوا تحسين اختبار هذا جائز تحسين الاختبار اي يفعل لبعض الاختبار يختبروا يختبر يختبر من بعض الطلاب ثم إذا شاف نزل درجته عطا تحسين اختبار عادل اختبار ثاني حسن درجته واضح واضح شكرا لك يا أختي شكرا لكم ارحمة الله أختم سلمان السلام عليكم أبو مهند السلام عليكم أبو مهند السلام عليكم لقط مقبولة والمخرج يقول لي مقبولة أنا حسب مقبولة الاتصال لقط مقبولة السلام عليكم حياك السلام عليكم للأسف تفضل أختي أيوة تفضل أختي ما عذرا أي أهلاً لكم سلام تفضل يا أختي وأعتذر إليك لكن الحرج إن المخرج كان يقول لي مقبولة أنا حسبه مقبولة يعني الاتصال مقبولة ترك أنت اسمك مقبولة تفضلي يا أختي تفضلي إيه لي خارج لي اسمعينا بالهاتف الله يبارك فيك الله يخليك السلام عليكم عليكم السلام رحمة الله يا أختي أقول أسمي أختي أنا أفقدك نجار ربي عني يصور وعقبه ما أدري كم وصمت ثمانية ثمانية يأ... زمن... يأ... ثمانية ثبعية يأ... من اللي باقي ما أدري طيب لحظة يا أختي عشان نسمع السؤال واضح نعطيك الإجابة واضحة أنت يومك صغيرة كأنني فهمت أنك لم تصومي لو لو تسمعيني بالهاتف وتقصرني التلفزيون إلا صمت وش المشكلة عندك السؤال المشكلة عندك ععني أنا نذرت الرب يا صور. آه نذرت لربك أنت صومي. أيوا. أي نعم. وعجبه ما أدري كم عشرة يوم. إيه لم تعرف كم كم نذوات. طيب. أبشر يا أختي أبشري. الله يحفظك. أبشرك الله يتقبل منا ومنك شكرا لك. علي. العنود السلام عليكم. العند. نعم. تفضل يا أختي السلام عليكم. على السلام. تفضل يا أختي. هذه سؤال السيخ اللي سمعت تفضلي تفضلي اسمعك ما حكم التحديد بالامتحانات ما حكم التحديد بالامتحانات التحديد اه يعني مثلا المعلمة تحدد لهم اشياء في م. الامتحان بتجي طيب في سؤال اخر الاختة معبدالله من الكويت الاختة معبدالله من الكويت السلام عليكم السلام ورحمة الله لو سمحت الجهاد بالمال يعادل الجهاد بالناس. عندي ذهب وريد أن نجاهد به في غزة هل يجوز أن نجاهد به أو تبرع به للأقرباء المحتاجين واضح, واضح جزاك الله خير الله يسلمك. بارك أقول لأختم جهاد السلام عليكم السلام عليكم مالو. تفضلي السلام عليكم س س لسمحت يا شيخة أنا عندي سؤال. طيب تفضلي. ألو. أسمع كسمعك يا خدي تفضلي. لسمحت معكم التصوير عموما سواء بالكاميرا التيديو أو الكاميرا الصورية أو الجوال التصوير عموما. أم. هذه هي السؤال. طيب شكرا لك يا خدي. شكرا لكم وأنا أعرف أننا أحيانا نتعب الأخوة لما نقول لهم قصر الصوت وسمعونا بالهاتف لكن ما في طريقة يعني بعض قال قالوا أنه يعني أزعجنا ونزعجنا بهالأسلوب لكن ما في طريقة معينة يمكن نضع شريط من الناس أسوار سألت حكم الرقص في حفلات العقيقة نعم مسألة الرقص مسألها يعني حقيقة شائكة ولي محمد بن عثيمين وشيخنا عبدالعز بن باز كلام في هذا وينبغي أن يقيد بقيود وهو أن يقال أن إذا كانت المرأة ترقص رقصا يعني فيه نوع من الدوران ليس فيه إظهار بعض مفاتنها مثل تحريك بعض مفاتن المرأة فإن في هذا لا يجوز هذا القيد الأول القيد الثاني أن يكون فيه تشبه مثل الرقص العاهرات أو رقص الغربيات في هذا فإن هذا إذا لم يكن فيها الشرطين فلا حرج أما إذا كان نوع من الدوران أو غيرها فلا حرج إن شاء الله والله عنه السؤال الآخر تقول أن أحيانا تستخدم زيت المقري وتغتسل بعده ويكون زيت مجراه في دورات المياه لا حرج في ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين في قصة المزادة المرأة المشركة حينما وضع يده وقرأ القرآن نعم. فإنه عليه الصلاة والسلام أمر بعض أصحابه فقال خذ هذا فأفرغه عليك ومن المعلوم أن الماء الذي نبع بين أصابع النبي صلى الله عليه وسلم الله. أبرك من الماء الذي نحن نعم. نقرأ عليه ولا حرج في ذلك إن شاء الله صالح ثم صالح. إن أن الطهارة هنا أو ال... الم... الإكرام في هذا الأمر هو معنوي وليس حسي الله أعلم الأختم صالح تقول أن حين تغسل ملابس زوجها تجد بعض المبالغ يعني عشرة أو خمسة المبالغ قليلة أو يسيرة فتتصرف فيها ينبغي لها أن تأخذ إذنا عاما من زوجها على أنها تستأذن في هذا فيكون إذن عام ويكون في حكم الإذن الصريح هذا واحد الثاني إذا كان زوجها لا ينفق عليها أو تجد قصورا لا. من زوجها في الإنفاق فإنها لا حرج أن تأخذ كما قال صلى الله عليه وسلم الله في الصحيحين لهند بنت عتبة لا حرج أن خذي وولدك ما يكفيك بالمعروف الأمر الثالث إذا كان زوجها يعطيها ويزيد في, في النفق مثل ذلك فإنها لا ينبغي لها أن تأخذ إلا بإذنه والله أعلم الأخت سالت سألت ما يسمى تحسين الاختبارات وهذا يفعله المعلمون أيوة. والمعلمات إذا لم يكن هناك نظام من وزارة التربية والتعليم في مثل هذا فلا حرج إذا رأى المدرس في هذا لكن ينبغي أن يكون التعديل لمصلحة الطلاب أما أن يكون هذا نوع محابات لبعض الطلاب دون بعض مثل ما يفعله بعض المدرسين إذا رأى بعض الطلاب المتابعين معه درجته ضعيفة ثم ورجد بعض المنافسين له أكثر فيعيد الامتحان فيقع فيكون فيقول لا العبرة بالنهاية أو العبرة بالبداية فإن بغي له أن ينظر إلى مصلحة الطلاب وهذا كله إذا لم يكن ثمة نظام يمنع من ذلك والله أعلم هذه هندي سألت التحسين ولكن العنود سألت التحديد في الامتحانات. فبعض المعلمات والمعلمين يحدد شيئا لهم في الامتحان على كل حال إذا كان هذا النظام يسمح فيه مثل هذا فلا حرج لأن مثل هذا يعتبر المدرس نوع أجير فلا يجوز له أن يخالف ما تعاقد عليه والله أعلم الأخت مقبولة تسألت قالت نظرت لربي أن أصوم كذا صيام ولكن تقول لم أذكر كم عددها يعني نظرها هذا ينقسم إلى قسمين إن كان قصدت نظر طاعة مطلقا نظرت لله انتصون ولكنها نسيت الأيام فإنها تبني على غلبة الظن فإن شكت هل هي عشرين يوما هل شكت هل هي عشرون يوما أم ثلاثون فإنها تجعله ثلاثون تجعلها ثلاثين يوما. أما إذا اما اذا كانت نذرة نذر لجاج وغضب مثل قالت الا ان لله علي نذر انا صوم كذا ولأجل شفاء مريض غيرها فإن هذا يسمى العلم نذر لجاج والغضب أو الغضب فإن تكفر عنها يمينها كفارة يمين وهي تطعم عشرة مساكين من أوسط ما تطعم بأهلها أو كسوتهم أو تحرير رقبه والله أعلم. الأخ تمرد الله من الكويت سألت النبى الجهاد هو مثل الجهاد بالنفس قل ديا ذهب هل أعطيه الفقراء المستضعفين من المسلمين أعطيها قاربي. جميل الله سبحانه وتعالى ذكر الجهاد في القرآن بالمال والنفس ولم يج وقدم المال في كل الآيات على النفس ولم يقدم النفس على المال إلا في آيات واحدة إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم وأما ما ذلك فقدم المال وقد قال صلى الله عليه وسلم الله جاهدوا صحيح. المشركين بأموالكم وألسنتكم وأموالكم وألسنتكم وأنفسكم فدل ذلك على أن المال من أعظم الجهاد وفي هذا الزمان ربما يكون المال أعظم من الجهاد بالبدن والإنسان يتحرك على حسب قدراته وإمكانياته والأمور التي توفر له فعلى هذا فإنها تتصدق لإخوانه في غزة نسأل الله أن يفرج عنهم كربهم وأن ينصرهم على أدائهم إنه على ذلك جهادة أرادت حديثا عاما في التصوير بعمومه سواء كان بالكاميرا أم بالكاميرا الفيديو أم, الكاميرا أم الجوال أو غير جميل. ذلك توافرت الأحاديث الصحيحة كما في حديث أبي هريرة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن على المصورين وسلم. وهذا حكم عام نعم. أن رسولنا نهى عن المصورين ومن المعلوم أن التصوير هنا نعم. ليس كل التصوير داخل في هذا الحديث فإنه جوز الشارع تصوير الجمادات وصو... رس... وجوز الشارع تصوير بني آدم إذا لم يكن في الرأس كما قال ابن عباس الصورة الرأس فإذا ذهب للصورة فلا, فلا بأس وعند النساء أن جبرايل قال لنبينا صلى الله عليه وسلم مر بر... برأس التمثال فليقطع على هيئة الشجرة فدل ذلك على أن تصوير بني آدم إذا لم يكن على س... صور الرأس فلا حرج كذلك تصوير الحيوانات من غير رأس جائز فدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا الله المصورين أن أن أل هنا ليست آل الجنس العموم، ولكنها آل الأهديّة. ومعنى آل الأهديّة هي التي أشار الله سبحانه وتعالى فيها بالحديث القدسي بقوله: ومن أظلم ممن يخلق كخلقي. لا. فدل ذلك على أن تصوير أو الرسم باليد أو بالنحت أو بالتمثيل هو الذي أجمع أهل العلم على تحريمه. وأما التصوير بالفتوغرافية هذه أو الفيديو، فإن هذا لا يعد أن يكون عكس لأن لا. الرائي. لأن الرائع إلى مثل هذا فإنه لا يقول هذا كأنه أنا بل هذا أنا فدل ذلك على أن ليس فيه مضاهات لخلق الله ومن المعلوم أن التصوير إنما حرم لعله وهي المضاهات لخلق الله وهي المشابه لفعله سبحانه وتعالى الثاني التعظيم والثالث خوف العبادة ولا شك أن التعظيم وخوف العبادة داخل في ذلك وعلى هذا فإذا أظم الإنسان الصورة الفوتوغرافية بأن يظهر حزنه بين الفترة والأخرى أو يكون عالما ربانيا مات فيجأ الإنسان هذه الصورة في الجدر وعلى مجالسه فلا شك أنه في ذلك تعظيم ويحرم من هذا الوجه أما أصل التصوير فلا حرج ثم إننا نقول إن التصوير وإن قلنا بجوازه لكن ينبغي أن ننظر إلى مسألة نفسي. سد الذرائع لأن هناك تصوير في حفلات النساء وقد وجدت بعض الحفلات العائلية المعروفة في بعض وسائل الشبكة العنكوبتية وهذا يدل على أنها تمنع من هذا الباب والله أعلم طيب أخو المتصم العراق أحمد سلام عليكم السلام عليكم السلام حيك الله أحمد شيخ إبان سمع سوالي عن الدولار نعم هل يجوز البيع ب يعني يكون بالدين أو بالنقد الدولار بالدين أو بالنقد شكرا أحمد شكرا لك لا أريد أن عليك المكالمة شكرا لك الأخت معالي السلام عليكم الأخت معالي السلام عليكم. السلام, السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. الله الله حيك. يا شيخ لو تكرمت المسح الجوارب إذا تكون صغيرة بحيث ما تأدي لونها هل أنا يلف أو لا يلف؟ لحظة مسح يا أختي معالي المسح اللي إيش الجوارب؟ أيوة. وإيش السؤال؟ إذا كانت فوق يعني صغيرة؟ آه كان في ثقوب صغيرة. بحيث يعني الدراسة تأدي غارا كان المسح فيها ولا يلف؟ طيب. أبشري شكرا لك. الأخ تومس الأخ تومس السلام عليكم. الاخت ام سعد السلام عليكم لا زالت معنا ايوه تفضلي يا اختي وعليكم السلام ورحمه الله حياك الله تفضلي بسال الشيخ لو سمحت تفضلي تفضلي يا اختي يا شيخ حصل طلاق بين وحده وزوجها قبل أسبوع امم ومعامله تمشي عند المحكمة بس ما ادري يعيشون سوا قدو سوا هم عايشين بيتهم عادي طبيعي حياتهم عادية لا لا الكريمة أيوة المسائل الطلاق نحن لنا سياسة في البرنامج لا تعرض لها لا سيما أنه أنت ذكرتي أن القضية لا زالت في المحكمة أيوة ولا لا أيوة فمن الصعوبة نتحدث ولا أنت تبغين بس الجواب عن أنه ما زالوا موجودين في بيت واحد أي عايشين حياتهم الطبيعية يعني هي طلقة الأولى طلقة الأولى والثانية أيوة الطلقة الطلقة أيوة. لا هو طلق ثلاث بس أنه الشيخ قال لها أنه ما قال طيب. أنت طالقهم طالق وكذا إذن هي هي منظورة عند المحكمة فلا للمحكمة لأن الأمور هذه تحرج وإجابة عليه إلا إذا كان هناك شيء فبعد البرنامج إن شاء الله. الأخ محمد شكرا لك يا أختي مسعود شكرا لك. الأخ محمد سلام عليكم. الأخ توم محمد سلام عليكم. عليكم السلام وبركاته. تفضل يا أختي. إن شاء الله يخص موضوع التناق. لا أنا أنا سأريح جميع المشاهدين. قضايا الطلاق لا نجيب عليه في برنامج الجواب الكافي للحرج أصلا هي منظورة شرعا. لكن مدام الشيخ في قضاة القضاء, القضاء يعني حيث عين هذا فينا. لا لا. الهدف لا, الهدف لا الهدف أنا أعتذر أجيب عليك. كلام صحيح. صحيح, صحيح. صحيح. فأن نحن لا نجيب لكن أنا يعني حتى نفرج على الناس بإمكان الإخوة أن يتصلون بنا بعد الحلقة إن شاء الله تعالى مباشرةً. ألا من يوم الانتهي هي اتصل إنسان؟ سمعت. الرقم نفس الرقم اللي اتصلت عليه التصلين بعد شوي وبإمكان الشيخ يسمع منك أو حتى يعني ممكن أتوصل لك في أن يسمعك أحد القضاة لأنه قريب من الموضوع هذا. طيب طيب شكرا, شكرا لك يا محمد. بقي معنا أحد السلام عليكم. عليكم السلام عليكم السلام عليكم حياك الله اختي تتفضلي لو سمحت وش حكمة طبعا أنا كنت صغيرة وقبل كان عملة 15 سنة وأنا حاجة وكانت علي العادة طيب وكانت مستحية أنها تقول لبوة طيب وش حكمة أبتدي يعني ك... وش حكم لبس شعر فلسطيني على الكتف؟ طيب طيب شكرا شكرا لك شكرا لجميع الأخوات والأخوة يزودونا بالوقت إن شاء الله أحمد من العراق الدولار البيع بالدين والنقد نعم الدولار إذا كان له قيمة في سوق العراقي ومعروف الدولار المقصود به إذا كان له قيمة فلا يجوز بيعه إلا بالقبض لأنه يجري فيه مجرى الربا وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبادة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب مثلا بمثل سواء بسواء والفضة بالفضة مثلا بمثل سواء بسواء الحديث نعم. ولا تبيعه في حديث بسعيد قال ولا تبيعه غائبا منها بناجز والله أعلم طيب الأختمع علي سألت مسح الجوارب اللي فيها ثقوب أو طيب. حتى شفافة حيانا أما مسح الجوارب فهذه من المسائل التي ينبغي أن يعلم أن مسح الجورب من من مسائل الحنابلة فقط الذي تفرض بها، وأما عامة الجمهور الأهل العلم فإنهم يمنعون المسح من الجوارب، م. والآن عالم الإسلام كله يرى الجواز المسح الجوارب وهو مذهب أحمد رحمه الله، وأما مذهب بحنيفة ومذهب الشافع ومذهب مالك لا يرون المسح على الجوارب، يرون المسح على الخف. ولا يرون مسح الجوارب هذه من المسائل التي ينبغي أن تذكر الثاني أما مسح إذا كانت الثقوب يسيرة بحيث يستطيع الإنسان أن يمشي على الجورب أو على الخف فلا حرج وهذا هو رواية عند الإيمان أحمد اختارها أبو العباس المتيمية وهو قول سعيد سفيان الثوري والله أعلم طيب. الأخت محمد سألت حكم المرأة الصغيرة أو البنت عمرها 15 حجت كان عليها العذر الشرعي استحت خجلة تقول لوالدها نعم لأن نقول لها أنت الآن طفتي من غير الطهارة وقد تركتي واجبا فيلزمك أن إذا كانت عمره يعني اعتمرتي ثم حجيتي فيلزمك دمان لترك الطهارة لطواف العمره وترك الطهارة لطواف الحج وإن كان كنتي قارنة وجمعت بين الحج والعمرة فيأكل زمك دمان واحدا لأجل ترك الطهارة لطواف فاضه وعلى هذا فإذا كان عندك طوافان إذا كان عندك طوافان واجبان فإنك يلزمك دمان وإذا كان عندك طواف واحد واجب فيلزمك دمن واحد لترك الطهارة للطواف كما هو مذهب أبي حنيفة ورواية عن ريم أحمد لقول عائشة كما في الصحيحين افعل ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت حتى تطهري وفي رواية حتى تغتسلي فدل ذلك على أن الاغتسال والطهارة واجبة والله أعلم. هنا باقي بعض أسئلة المنتدى الجواب الكافي لغت المزنية تقول كنت عند أهلي, أهلي وزوجي في مدينة أخرى اتصلت عليه صباح العيد عيد الفطر سألت هل أخرجت زكاة الفطر قال بأن لم يخرجها ظن منه أنها غير واجبة قامت والدتي بإخراج ثلاثة كيس أرز واعطتها لحد الفقيرات وكان الإمام يخطب. هل تعتبر زكاة مصدقة؟ من الواجب علينا إذا كانت صدقة؟ سؤال طيب جيد العلماء يقولون أن, أن تنتهي إذا انتهت الصلاة نعم والصلاة قد انتهت, انتهت نعم فإذا كان الإنسان قد ترك ذلك للعذر فنقول له يخرجها إبراء لذمته ويستغفر الله ويتوب إليه لأنه ترك ذلك عن اجتهاد وليس عن علم وعلى هذا فيخرجها إبراء لذمة وهذا هو الراجح والله أعلم وأما مسألة القبول قاما قال صلى الله عليه وسلم صدق من الصدقات فهذا بين الله وبين العبد أيضاً سؤال الأخ ياسر تقول الوقف أو الصدقة الجارية أيهم أفضل؟ الوقف. الوقف أم الصدقة الجارية أيهما أفضل؟ الصدقة الجارية هي والوقف إلا أن الصدقة الجارية تكون في الحياة وبعد الممات تكون في الحياة وبعد الممات أما الوقف فإنه لا يكون بعد الممات ولا شك أن الصدقة التي تكون في الحياة جارية تكون في الحياة وبعد الممات أفضل لأن الإنسان يستعجل الخير وقد قال موسى عليه السلام وأجلت إليك ربي لترضى. عبدالباري من ليبيا أرسل المنتدى الجواب الكافي يقول سمعته من أبي بقولنا نزكات المال علي جائزة شرعا هكذا كتب عن المذهب المالكي وأنا في الحقيقة لا أعلم من هذا القول وهل يوجد شيء عن إمام رحمه الله فتوى في هذا الموضوع لنا في بلدي ليبيا الكثير من يعطي الزكاة إلى الذكور بعد البلوغ وحجتهم أنهم ليسوا ملزمين بالصرف عليهم وأيضا أمقرأ وسمع مشايخ في ليبيا حول الزكات وجواز إعطاها للذكور كما فهمت ألمرة بك ذلك نعم أما مسألة أن الإنسان يعطي زكاته أبناءه وبناته وهو الفروع أو الأصول فقد قال أبو العباس بن تيمية إذا وجد الإنسان قادر على أن ينفق علاده قال فلا يجوز أن يعطي أبناءه وبناته يقول ابن تيمية بلا نزاع فالذي يعرفه عن الأمة الأربعة أنه لا يجوز لكن اختلفوا إذا عجز الأب أن يعطي أبناءه من النفقة هل يجوز؟ جوز ابن تيمية ذلك ومنعه أكثرها للعلم والأصل أن الإنسان لا يجوز له أن يعطي الزكاة ماله أبناءه وبناته أو آباءه وأماته وإن علو والله أعلم عبد الباري من ليبيا سؤاله الثاني يقول كثير في بلدي ليبيا أن المصلين عندما يتأخروا عن الصلاة الجماعة ويجدون جماعة أخرى أو تنتهي الصلاة يقولون لهم أنه لا يجوز المصلين إذا وصلوا بعد انتهاء الجماعة أن يصلوا جماعة وينكروا علينا فعل ذلك ويقول لا يجوز جماعتان في نفس المسجد أي صلوا أفرادا أي كل واحد يصلي بنفسه وحدث خلاف كبير بين المصلين منهم يمكن منهم يقول أنه معنا الحديث قصد الجماعة التي تصل جماعتان في نفس المسجد يقول لي التوجيه لأن هذا يكثر في بلدي ليبيا طيب مسألة إيجاد جماعة أو جماعتين في مسجد واحد اولا لا بد من تحرير النزاع اولا أن وجود جماعة تلو الجماعة في مسجد ليس له إمام راتب لا حرج في ذلك عند عامةهل العلم هذا واحد الثاني أن إيجاد جماعة بعد جماعة أخرى في مسجد على الطريق يسمون مسجد الطرقات مثل المساجد المحطات في الطرق السريعة فلا حرج أيضا في ذلك عند عامة العلم ويبقى الخلاف المسجد مساجد الحي الذي له إمام راتب هل يجوز إيجاد جماعة تلو الجماعة فنقول أما إيجاد جماعة نعم. مع جماعة أخرى في نفس الوقت فهذا لا شك أنه من تفريق كلمة الجماعة وقد قال الصلاة والسلام أراكم عزين أما إيجاد جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى فالراجح والله علم خلاف الإمام الشافعي وهو قول لبعض السلف رضي الله عنهم كما أنه لا بأس بذلك كما جاء عند بدوي من حديث سعيد أن رجلا جاء وقد صلى صلى الله عليه وسلم فقال مصر. من يتصدق على هذا فجاء رجل وتصلّى معه فدل ذلك على أن إيجاد جماعة ثانية بعد انتهاء الجماعة الأولى إذا احتاج الناس لذلك لا حرج والله علم أختم في أقل من دقيقة لختم فرح سألة المنتدى الجواب الكافي تقول أن معلما أخذ إجازة استثنائية شهر بدون راتب، ولكن لم يخصم هذا الشهر. بعد مضي سنة اتصلت على مدير التعليم، أخبرت أن راتب الإجازة لم يخصم مني، أخذ اسمي ورقم مدرستي، وقال اعتبار موضوع منتهي، سأكلم شعبة الرواتب يخصمون راتب شهر. إلى الآن لم يخصم، قد مضى سنوات وأنا قلقة ماذا أفعل؟ وحمل مسؤول مدير التعليم، قد كلمت بنفسي أو تدخل في حساب الذم الموجود الآن أم لا شيء عليه أرجو عرض سؤالي عليكم. نعم هو يوجد في, في الدوائر الحكومية، يوجد في الدوائر حكومية جهات اللي يسمون مسير. إعادة راتب، فإذا وجد في هذا فالحرج، فإن تذهب إلى مسيرات، لا بد أن يكون على طريق مسيرات، فإذا لم تجد أو لم تجد مجيبا في هذا، فإن تذهب إلى الحساب لحساب الذمة، تدخله في ذلك وتبرع ذمته إن شاء الله، والله أعلم. شكرا لكم شيخ عبد الله ان شاركتم معنا في الجواب الكافي على الرغم من كان لديكم بعض الارتباطات، ولكن هي. اليوم ما قصرتم. واعيد تأكيم. شكرا لكم. شكرا لكم مشاهدي الكرام أينما كنتم على متابعة برنامجكم الجواب الكافي والذي كان ضيفه الشيخ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي أستاذ المشارك بالمعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام. محمد بن سعود الإسلامية بالرياض اللقائي بكم يتجدد يوم الجمعة معنا الشيخ صالح بن الله الدرويش القاضي بالمحكمة العمه بالقطيف إلى ذلك الحين استودعكم الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته